بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقد مر معنا معنى التزيين الوارد في القرآن الكريم فتارة يأتي الفعل زينا وتارة زينا وتارة زينا وهكذا فعلى كم وجه ورد في القرآن التزيين عندك على ثلاثة أوجه ما نسبه الله إلى نفسه مثاله ارفع صوتك ما نسبه الله إلى نفسه ارفع صوتك ولقد زين السماء الدنيا بمصابيح طيب وما نسبه الله إلى الشيطان مثاله سياتي مثاله وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم أحسن وما لم يسم فاعله من يأتي بالمثال كذا هذا المثل أو هذه الآية كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون طيب تزيين الله عز وجل يختلف عن تزيين الشيطان فمن يذكر الفرق بينهما تفضل أن تزين الله عز وجل عدل عدل منه سبحانه وتعالى وأما تزين الشيطان فهو إغواء وظلم وتعد فما هو مقتضى الحكم في تزين الله عز وجل للكافر كفره؟ أرفع صوتك. عقوبة له على اختياره طريق الكفر بعد أن بين له طريق الهدى وطريق الضلال أحسنتم وتزين الله عز وجل على قسمين فضل. تزين عام كتزين السماء بالنجوم كما في الآية وتزيين الأرض بما جعل الله عليها من زينه وأما التزيين الخاص عندك بانتبار الشخص للمؤمن والكافر للمؤمن محبة له ورضا عنه وإكراما له يزين الله الإيمان في قلبه ويحسنه ويجمله وأما بالنسبة للكافر فعقوبة له يحسن له سوء عمله حتى يراه حسنا ناتي إلى بقية ما في هذا المثل أو في هذه الآية من كلمات تحتاج إلى بيان معنى قوله سبحانه وتعالى للكافرين زينا للكافرين لفظة الكافرين نسبة إلى الكفر نسبة إلى الكفر والكفر معناه في لغة العرب الستر والتغطية الستر والتغطية وقد أطلق عند العرب وكذلك ورد في القرآن على عدة مسميات. فقد سمت العرب التراب كفرا وكفرا وكافرا لأنه يستر ما تحته وسمت العرب المزارع كافرا ليس لكفره بالله عز وجل ولكن من حيث المعنى اللغوي لأنه يستر البذر في الأرض وكذلك قيل للليل كافرا لأنه يستر بظلمته كل شيء وقيل للبحر كذلك لأنه يستر ما فيه وسمي به السحاب المظلم لأنه يستر ضوء الشمس وسمي الدرع كذلك لأنه يستر البدن وسميت الكفارات كفارات بهذا الاسم أو بشيء من مشتقاته لأن هذه الكفارات تستر الذنوب وتغطيها أما معنى الكفر في الشرع فقد وردت عدة تعريف أذكر لكم تعريفا هو من أحسن التعاريف وأجمعها لدى أهل العلم ألا وهو تعريف العلامة السعدي رحمه الله تعالى قال رحمه الله حد الكفر الجامع لجميع أجناسه وأنواعه وأفراده هو جحد ما جاء به النبي صلى الله عليه وعلى عليه وسلم أو جحد بعضه إذا جحد شيئا مما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام أنكر فقد كفر قليلا كان ذلك الشيء أو كثيرا أنكر كل ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام أو جزءا منه كل هذا يسمى كفرا يعد كفرا بالله عز وجل وبرسوله صلى الله عليه وعلى عليه وسلم ولماذا سمي الكافر كافرا قال أهل العلم لأن الكفر غطى قلبه وقيل لأنه يغطي بكفره نعم الله عز وجل يسترها ويغطيها كأن الله عز وجل لم يعطه نعمة كأن الله عز وجل لم يعطه نعمة وهنا وصف الكافرون معرفين بأل وقد فرق شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بين اللفظة التي ترد في الكفر إذا جاءت معرفة بأل فإنها تطلق على الكفر الأكبر وإذا خلت من أل فإنها تحتمل الكفر الأصغر تحتمل الكفر الأصغر فهنا زين للكافرين المقصود بالكافرين الكفر الأكبر الذين كفروا بالله عز وجل كفرا أكبر والكفر ينقسم إلى قسمين كفر أكبر وكفر أصغر ومن الكفر الأصغر الحلف بغير الله عز وجل وكذلك أيضا كفر نعمة وقد وردت في ذلك أدلة يطول ذكرها لكن يكفي أن تأخذ معنى الكفر وما المقصود بالكافرين ها هنا قوله سبحانه وتعالى ما كانوا ما هنا موصولا بمعنى الذي أي زين للكافرين الذي كانوا يعملونه الذي كانوا يعملونه وأما قول الله عز وجل يعملون فالعمل معناه كل فعل يكون بقصد كل فعل يكون بقصد يسمى عملا فهو أخص من الفعل فهو أخص من الفعل وهذا العمل يستعمل في الأعمال الصالحة وفي الأعمال السيئة منهما هو صالح ومنهما هو سيئ قال الله سبحانه وتعالى إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقال سبحانه وتعالى من يعمل سوءا يجز به من يعمل سوءا يجز به وقد ذكر بعض أهل العلم بأن لفظ العمل تشمل القول والفعل. هذه ألفاظ المثل وألفاظ الآية. الواردة ها هنا بقي مسألة واحدة في من نزلت هذه الآية إذا تصفحنا كتب التفسير. وجدنا أقوالا كثيرة في ذلك ومن هذه الأقوال أنها نزلت في حمزة بن عبد المطلب وأبي جهل أما حمزة فقد كان ميتا فأحياه الله عز وجل بالإيمان والإسلام وأما أبو جهل فإنه غارق في الظلمات ليس بخارج منها وكذكروا في هذا سبب أن أبا جهل رمى رسول الله صلى الله عليه وعلا وسلم بشيء قيل بفرف وقيل بغيره وحمزة آنذاك لم يؤمن بعد فأخبر حمزة بما فعل أبو جهل فأقبل حتى أتى, أتى أبا جهل فعلاه بالقوس يريد أن يضربه فقال له أما ترى ما جاء به سفها عقولنا وسب آلهتنا فقال حمزة ومن أسفه منكم تعبدون الحجارة من دون الله أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وهذا السبب ليس صحيحا أنه ما نزلت هذه الآية إلا في هذا السبب وإن كان المعنى يحتمل شأن حمزة أنه كان ميتا بالكفر والشرك بالله عز وجل فأحياه الله عز وجل بالإيمان والتوحيد القول الثاني من أقوال أهل العلم هذا القول الأول قد روي عن عبد الله بن عباس روي لكنه لم يصح القول الثاني أنها نزلت في شأن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وأبي جهل فعمر رضي الله عنه كان ميتا ثم أحياه الله عز وجل بالإيمان والإسلام وأما أبو جهل فهو في الظلمات وهما لا يستويان كما ذكر الله عز وجل في الآية وهذا القول ذكره عكرما وغيره من أهلي التفسير القول أو ذكره زيد بن أسلم والضحاك القول الثاني الثالث أنها نزلت في شأن عمار في شأن عمار ابن ياسر وأبي جهل فعمار كان على الإسلام وأبو جهل على الكفر كان يريده أن يقع في الكفر بعد أن أنقذه الله عز وجل منه لكنه كما ذكر الله عز وجل قلبه مطمئن بالإيمان قلبه مطمئن بالإيمان أو من كان ميتا فأحيينا وجعلنا له نورا أعطاه الله حياة في قلبه وروحه ونور يمشي به في الناس. والصحيح من أقوال أهل التفسير أن الآية عامة تعم كل كافر وكل مؤمن فهي تشمل حمزة وعمر وعمار وغيرهم من الصحابة الكرام وغيرهم ممن أسلم ورضي بالإسلام ديناً وبمحمد صلى الله عليه وعلى وعليه وسلم رسولا تشمل هؤلاء كلهم كما أنها تشمل كل كافر أنه غارق في الظلمات وهذا القول هو الذي صححه الحافظ القرطبي والحافظ ابن كثير رحم الله الجميع سؤال قبل النهوض من المجلس هل ورد للآية سبب نزول؟ هل ورد للآية أو من كان ميتا فأحييناه سبب نزول؟ عندك ورد لكن لم يصح. طيب ما هو الصحيح من أقوال أهل التفسير في هذه الآية؟ عندك أنها عامة تعم كل مؤمن وكل كافر فالمؤمن يحييه الله عز وجل بالإيمان والكافر يظل في الظلمات لا يخرج منها من يأتينا بتعريف الكفر من يأتي بتعريف الكفر عندك آخنا سلطان هو جحد ما جاء به النبي صلى الله عليه وعلى وعليه وسلم أو جحد بعضه نكتفي بهذا وإلى هنا وبارك الله فيكم